البيان العاشر. البيان العاشر في فضل انتظار الصلاة بالمسجد وان الملائكه تجالس المؤمن المرابط فيه ما دام متوضئا ينتظر الصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه البخاري وعن أبي امامه الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وحسنه الالباني